وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُوا இந்த <im> நாள் مِنَ النَّاسِ وَلَا من الله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ எஸ் مَا لَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ايات الدنيا فمن يجادل الله عنه يوم القيامه فمن يجادل الله மயஸ்த وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَمَّتُّوا لَهَمَّطَئِفًا تُمِّمٌ مِنْ أَمِّ மாயூபூன இல் பூச ஒமாயு